وبس منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدخ الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ننتهي اليوم من الكلام على الجزم بالأدوات أدوات الجزم تكلمنا عن الجزم الفعل المضارع على قسمين قسم الأول أدوات تجزم فعلا واحد هم, هم ها لم وألم وألم ولما ها, ها وإيش؟ ولا نهية ولا الأمر ولا الدعائية طيب هنا أدوات تجزم فعلية فعل الشرط ودواب الشرط وهي كثيرة جدا منها إن الشرطية ومن لمن أسماء المبهمة الشرطية وما أيضا من أسماء المبهمة لكن الفرق من من وما إيش الفرق؟ أحسنت لكن؟ نادراً يأتي ما أيضاً ليش للعقل. ولكن نادراً الأصل أن من للعاقل وما لغير العاقل مهما أيضاً من أسماء المبهمة لغير العاقل أيان اسم مكان يتضمن معنى الشرط أيضاً متى اسم زمان يتضمن معنى الشرط وأن أن اسم مكان يتضمن معنى الشرط وحيثما أيضاً اسم مكان يتضمن معنى الشرط وكيفما اسم مبهن يتضمن معنى الشرط كمان وما وأي أيضا من الأسماء المبهمة التي تتضمن معنى الشرط وإذا اسم زمان أو زمان للمستقبل لكن هذه لا تجزم إلا في في الشعر دروة الشعرية فقط لا تجزم إلا في الشعر يبعدا نقول مرة ثانية إن ومن وما ومهما ومتى وأي وإيان وإينما وعنى وحيثما وكيفما وكيفما كل هذه الأدوات تجزن في عليهم فعلا الشرط والعوى الشرط وكلها أسماء ما عدا إن إن حرف أما الباقي البقية البقية أسماء قال الله تعالى من من عثمان المهامة الشرطية من يهدي الله فهو المهدد من يهدي الله يهدي فعل مضارع مجزون بمن عثمان المهامة مجزون بمن وعلامة جزمه حذف حرف حذف حرف الأن قال تعالى إن يشأ يذهبكم إن يشأ يذهبكم إن يشأ يشأ فعل مضارع مجزوم بين الشرطية وعلامة جزمه السكون يذهبكم الشرط صحيحا لا طيب يذهبكم مجزوم بإيش يذهبكم ها طيب كم هذه النازيات خلاص يودت الباء على وزن معلمه Jazmi السكون وهو مزوم بين وهذا هو الشرط نعم اينما تكون يدرككم الموت اين الافعال اينما تكون اينما فعل ايش اينما من الاسماء شطيب طيب تجزم فعل يدرككم اينما تكون تكون فعل مضارع مجزوم, مجزوم ب... باينما وعلامه جزمه حذف النون من افعال يدرك والموت يدرك نعم ايضا فعل مضارع مجزوم علامه جزمه السكون وصلنا الاخر قال تعالى ايما ايما ايما اي يعني معناها اي تدعو فله الاسماء الحسنى تدعو فالفعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لانه من افعال الخمسه قال تعالى من يعمل سوءا يجز من يعمل سوءا يجز به أنا أريد أخي يأتي لي بالأفعال هنا المرزومة وأعلامة الجنس أي من يعمل سوءا يجز به يا المعضلة ليست في كولة المعضلة في السنية آه. من الشبطية طيب فين الفعل المزوم من يعمل سوءا يجز انت دخلت على, على, على الطمه طب هات يجزى ايه؟ من يعمل يعمل لا فيها بمن؟ الشرطية وعلامة جزمية السكون يجزى يجزى انا اوليد هادي ها؟ انت جمعت من الكنتة؟ طيب طيب ننظر أليس. ويش احس بحرف العله ايه رايك يا استاذ عمرو ايه رايك أستاذ مسمو؟ يا استاذ ما اسمه ماشي يا عبد الله يا تأمن. تأمن. ايه يا عبد الله ها يجذب مجذوم بحرف احس بحرف العله تامل تامل يا احمد نعم هو الصياد رايح له في المباراه مجذوم بحرف احس قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله هو انت تفعلوا فعل مبارا مرزوم بما وعلامة جزمي حس في النور لأنهم من الأفعال الخمسة أتمن هم سعرون يعلم يعلم يعلمه يعلم الله أيضا فعل مبارا مرزوم وعلامة جزمي أسكت قال الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين هذا مهم جدا قالوا ما تأتنا به من آية اطلع المصحب عشان تستطيع انك تجيبه قالوا مهما تأتنا به من آه عم نعم حاسب هو مجزوم بحاسب حاسب قال تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله مهم جدا هاي. المشكلة في او ان تبدوا أنا خلاص. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله تبدوا في المضارع مجزوم بان؟ مجزوم بإن شرطية مجزوم. مجزوم بإن بإن الشرطية وعلامة جذن حسب النون لأنهم من الفعل الخمسة أحسن طيب إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أحسن أجد لا أعسن يحاسبكم ماله نعم مجزوم جاء الشرط ها مجزوم وانما جزمني السكون باقي الذي نريدها بليس او تخفوا ها فهم جرى مجزوم مجزوم لانه معطوف على مجزوم والمعطوف على مجزوم مجزوم لانه معطوف على تبدوا فدخفوا معطوف على تبدوا فهو ايضا زي مضارع مجزوم علامه جزمه حذف النون لانه من فعل خمسه قال الله تعالى اي امسسك بخير فهو على بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير محمد الخامس وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يمسس يمسس سائل المبارئ مجزوم بإن الشرطية وعلامة جذبه السكون أحسن قال الله تعالى ان ترني أنا أقل منك مالا وولا إن ترني أنا ها ليش الفعل مضالع؟ طالما يا حسن، الفعل مضالع مجزوم بإن؟ وعالم الجزم إيه؟ حسن, حسن حرف العلم طيب نعم يا ابني طيب، رزاك الله خير طيب، النون دي ليه؟ النون الوقاية، فين الياء؟ ففين هي ما قلنا؟ الفبخ يا ابني هنا تعبان الله يبديك لا هو اللي هي طبعا هي حذف التسهيل او التخفيف قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروا ما يفعلوا من خير فلن يكفروا في الفعل المجزوم ها وما يفعلوا نعم وما يفعلوا من خير يفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامه جزمه النون لانهم من لا افعال الخمسه والثانيه مين بقى الثانيه فلا يكفروا صح مجزوم بايش بحصف حصف النون وحزفتنا احنا معاك هذا ده مجزوم فلا يكفره ده مجزوم منصوب لان مش مجزوم انت وقعت في الخير طيب قال الله تعالى يسرق فقد سرق أخذ له من قبل يسرق لألمضارع لا مجزوم بإن الشرطية وعلى مجزمه السكون طيب قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف الى اخر الان ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يقضل صح خطأ القراءة ايش ومن يقاتل في سبيل الله فين فعل مضارع يقاتل فعل مضارع مزوم ببنى الشرطية وعلامة جزنة السكون اكملوا فيقتل ايش بقى يقتل ليش الفاء هنا يا احمد ولا نفسه ما درسنا ايش احسن احسن فيقتل لا هذا في بحور انت دخلت نفسك في بحر فيختل فعل مضارع مبني ها المفعول او المجهول كما يقولون انا فيختل ها فيقتل. هو, هو مجزوم صح مجزوم علامه جزمه ايه انا الفاء ما الفاق؟ الفاق بجواب الشرط سئلت الله وان كانت اسميه او طلبيه او بجامد او بسوف او بسين هذا سنبينه ان شاء الله فيختل ما فعل مضارع ايضا مجزوم وعلامه جزمه السكون يغلب فعل مضارع معطوف على مبذوم فهو مبذوم قال تعالى وان تصبهم سيئه وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصب سيئه يقولوا هذه من عندك ها في الفعل المضارع صب فعل مضارع منصوب على علامتين الشرطيه وعلامه جزمه السكون طيب التدريبات لحضراتكم قال الحبيب لحبيبه من شدة شوقه له أين تنزل أو قال أين تنزل أو قال أين تنزل أو قال أين, تنزل؟ أو قال أين تنزلي أنزلوا. أنزل أنزل أنزل أنزل هذا عندكم أنتم من حل عندكم المرء أن يكشف عن خلق الإنسان دائما يقولون العرب يقولون الصاحب ساحب ولا تسأل عن المرء ولكن سأل عنه قليل. فقال بعضهم كيف ما تكن أو تكون كيف ما تكن أو تكون هذا عندكم يكون أو يكن قريبك من حب التلميذ لشيخه كما كان ذكر عن الشيخ صارعي عم ثمين كان خطه جميل جدا رائع طبعا الشيخ في المؤخرة خطه بقى سايق جدا فخطه كان جميل جدا فكان يسير دائما لخلف الشيخ السعدة فينظر للشيخ السعدي وكتب فراى خط الشيخ السعدي سيد فذهب يقلد خط الشيخ السعدي فلا فلازم خط الشيخ السعدي واصبح خطه سيئا وليس خطا جيدا فانظرو إلى هذا الوفاء ذلك رفع الله كما رفع الشيخ السعدي قال التلميذ شيخي كيف ما تجلس أجلس أو قال كيف ما تجلس اجلس كيف ما تجلس أجلس كيف ما تجلس أجلس. كيف ما تجلس اجلس هذه عندك الثالثة في الحديث عنه السلام إذا أخذتم مضاجعكما كبر أربعا وثلاثين وطبعا إذا هي مش تجزم عشان كده المسألة مش طعبة عليك تدريب الخامس قوله تعالى إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به وقول الله تعالى انت سبك حسن انت سبك وقول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة غيرا له يعمل فضل ضرب الخير له يا خيرا يرى. يرى. الوهم مني جزاك الله خير الحبيب يقول لحبيب اينما تنزل انزله خطا اينما تنزل انزله خطا اينما تنزل انزل خطا ايضا ايش الصحيحه اينما تنزل انزل لماذا لان تنزل فعل مضارع مبني بايه اينا وعلامه جزمه السكون وانزل ايضا ده اسمه ايش ابو فهو مجزوم ايضا بالسكوت قال قال كيف ما تكن تكون كيف ما تكون يكون قرينك خطا كيف ده اسمه ايش نعم مفهوم من شرط يتضمن معنى شرط فيكون كيفما تكن تكن فعل مضارع مجزوم, مجزوم بكيفما وعلامه جزمه وعلامه جزمه ها هل النون هو تكن هو النون موجوده ها بالسكوت صحيح رايح انها مجزومه بالسكوت قرين تج كيف تجلس اديلس كيف تجلس اجلس تجلسا مضارع مرذوم وعلامه جزمه السكون واجلس فعل امر أي... يخدم اي امرئ يخدم امته تخدمه يخدم امته او يخدم امته اي امرئ يخدم ولا يخدم يخدم فالمضارع مرذوم ايضا باداه الشرط اي وعلامه جزمه السكون قول الله تعالى من يعمل مثقال ذره خيرا يرب ها يعمل فعل مضارع, بمن؟ مضارع بمن؟ جزمه السكون